أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصداقة أم كنت كاذبين إلا بكتابي هذا فألقه إليهم سؤال I'm <laughs> Now لا كنت قاطع أم رح فات No صلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أغلقا <تصفيق> وَكَذَلِكَ يَعْمَلُونَ وَإِنَّ يُمُتَّلُ تُنْ إِلَيْهِ بِهَذِهِ يَاتِ فَنَادُوا that call to me بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجوا إليهم ثمن هي بجنود لا تقوى له Mmm -hmm. قَالَ هَذَا مِنْ قُلْ نَاعُوذُ بِالْجَنَّاتِ أَتَتْ تَنْتِي لما جاءت قيل على كذا أرشب قالت <تصفيق> كأي كانت تأفض من دون الله إنها كانت من قوم كافر خلص <تصفيق> صرح فدما أرأت روحة بكتول الجتر وكشفت عزاق قال na hu va لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله فإذا فريقان يقتصمون <تصفيق> قال يا قومي لماذا تتعجلون بالغله حذله لولا فان سافين وما حلن Thank <laughs> you. wall Vannak rozmák, كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجري فَيَكُنْ قَوْمُهُ غَاوِيَ فِيمَا نَدْعُوهُ إِنَّ ذِي زَٰلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ وَكَانُوا <تصائح desconfinanta> يستقود كَمَا آيَتَ دون العجال شروة وما كان جواب قومي on hell. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَاءً فَرَأَوَا